وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّيهِينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدين وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ Iza tutla 'alayhi ayatuna qala asatiru al-awalin ban ran 'ala qulubihim ma kanu yaksubun kallan innahum 'arab bihim yawma idhin mahjubun thumma innahum nassal aljahim thumma yuqal haza aladdi kuntunbih tukazzibun kala inna kitab alabrar lafi alliin wa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 يسقون من الرحيق مختوم خِتَامُهُ مسك وفي ذلك فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ المتنافسون ومزاجه من تسميم يَشْرَبُ يشرب بها المقربون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 Sterker nog, dan zal ik u niet vergeten dat ik de vinger heb. الثويب الكفار ما كانوا يفعلون.